و ا ل ر ا س خ و ن في ا ل ع ل ل م ي ق و و ن آ م ن ا ب ه ك ل من وما عند ربنا ي ذ ك ر إ ل ا ل ع ل و ن ا ل ا س ل ا قلوبنا بعد إذ ه د ي ت ن ا و ه ب ن ا لدنك ر ح م ة إنك أنت ا ل و ه ا ب ر ب ن ا إن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 فئه تقاتل في سبيل الله و أ خ ر ى كافره ترونهم مثليهم ر أ ي العين والله ي و ي د بنصره من يشاء إ ن في ذلك ل ع ب ر ة ل أ و ل ي نبصار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 الذين يقولون ربنا إننا يقولون آ موسوعه ن ا فاغفر ن النابلسي للعلوم ا ل ا ن ي س ل ا ل م ن ف ق ي ن و اسماء ل م ت ف ر ا ل ش ه د ا ل ل ه أ ن ه لا إله إلا ل ا هو و م ل ا ئ ك ة و أ و ع ه النابلسي ل ا ل ع ز ز ي ا ل ح ك ي م إن ا ل د عند ي ن ا ل ل ل ه ا إ س ل ا م و م ا اختلف ا ل ذ ي ن أ و ت و الله ا ك ت ا ب إ ا ما ا من بعد ج ء م ا ل ع ل م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 إ ذ قالت ا م ر أ ة عمران رب إ ن ي نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني, فتقبل مني انك أ ن ت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إ ن ي وضعتها أ ن ث ى والله أ ع ل م بما وضعت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 قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آ ي ة قال آ ي ه غايتك الا تكلم الناس ث ل ا ث ة أ ي ا م إ ل ا رمزا واذكر ربك, كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي و ا ب ك ا ل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 ف ا ت ق و ا الله و أ ط ي ع و ن إ ن ا ل ل ه ر ب ي وربكم ل ل ع ب د و ه ه ذ ا ص ر ا ط م س ت ق ي م ف ل م ا أحس عيسى م ن ه م ا ل ك ف ر قال م ن أ ص ا ر ي إلى الله ق ا ل ا ل ح و ا ر ي و ن نحن أنصار الله آمنا ب ا ل ل ه و ش ه د بأننا مسلمون ر ب بما أنزلت واتبعنا ن آمنا أنزلت ا الرسول ف ك ت ب ن ا م ع ا و ي ه د ي ن و م ك ر و ا م ك ر ا ل ل ه و ا ل ل ه خير ا ل م ا ك ر ي ن إ ذ قال الله يا عيسى إ ن ي متوفيك ورافعك إ ل ي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة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 ف ن وفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم ان متى لعيسى عند الله كمتى لان خلقهم ن م ن ربك ف ل ا تكن من ا ل م م ت ر ي ن فمن ح ا ب ك س ي للعلوم ن ا ل ا س ل ا ج ك ف ي ه من ما بعد ش ر م ه ا ل ل د ى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي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 فلا ت ع ق ل و ن ه ا ل ح ا ج ج ت م ف ي م ا ل ك م به ع ل م فلم ت ح ا ج و ن ف ي م ا ل ي س ل ك م علم به و ا ل ل ل ه ي ع م و أ ي ه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 「私たちのてくれたす。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 ولا ت ؤ م ن و ا إ ل ا ل م ن ت ب ع د ي ن ك م ق ل إن ا ل ه هدى د ا ل ل ه أن أحد يؤتى م ث ل م ا أ س ل ا م ي ه قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم من أ ه ل الكتاب من تامنه بقنطار وده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 قالوا أ ق ر ر ن ا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى من بعد ذلك فاولئك أ و ل ئ ك هم ل تولى ذلك ف فمن ف ا س ق و ن بعد أ هم الفاسقون, فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أ ف غ ي ر دين الله تبغون و ل ه أ اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه ترجعون فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون أ さがい ر دين الله تبغون و, و, و, و ل でにいでに م でにいでにいでにいでにいでにいでにいで و いで ا いでにいでにいでにいでにいでにい ن にい ل にいでにい ا にいで و いでに ن でにいでに ن でにいでに إ で ل いでにいでにいでにいでにいでにいでに و でにいでにいでにいでに ومن س ونسباط ح ا ق ويعقوب و ا ا أوتي أبوسى وعيسى و ل ب يبتغ و ن من ر ه منهم له م مسلمون ومن لا نفرق بين أحد منهم ونحن ب ي أحد غير ا ل إ س ل ا م دينا فلن يقبل منه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 قل يا أهل الكتاب ل م あああああああああああああ ل ああああ ل ああああああああああああああああ عما تعملون يا أيها الذين م و ا و ع ه النابلسي فريقا ذ ي و و للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن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 ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعدى ا ء فالف بين قلوبكم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 واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم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 ولله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض و إ ل ى الله ترجع الامور كنتم خير أ م ة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو امن أ ه ل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون و أ ك ث ر ه م الفاسقون لن يضركم الا أ ذ ى و إ ن يقاتلوكم يولوكم ل ذ ب ا ر ثم لا ينصرون ضربت عليهم ا ل ذ ل ة أ ي ن م ا ثقفوا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 و م اسماء ت ف ع ل و ن خير فلن الله م ا ل ه أولادهم الله م من ولا وأولئك شيئا أ ص ح ا ا ب ل ن ا ر هم ف ى مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها سر اصابت اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكته وما ظلمهم الله, وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون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 قد بينا لكم الايات إ ن كنتم تعقلون ها انتم أ و ل ا ء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آ م ن ا واذا خلوا عضوا عليكم لنا من, من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور ان تمسسكم حسنه تسؤهم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 أ و ي ت و ب ع ل ي ه م يعذبهم فإنهم أو غ ا ل ن ا في ا ل س م وما ا ا و ت ف ي ا للعلوم أ ر يغفر ض م ن يشاء ي و ي الاسلاميه م ض ا ع ف ة و ا ت ق و ا الله ل ع ل تفلحون ك م و ا ت ق و ا ا ل ن ا ر ا ل ت ي أعدت للعلوم ك ا ف ر ا ل ر س و ل ل ل ع ك م ترحمون س ا ر ع و ا إ ل ى مغفرة م ن ربكم و ج ن ى و ج ن ة عرضها السماوات والارض أ ع د ت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إ ذ ا فعلوا ف ا ح ش ة او ظلموا أ ن ف س ه م ذكروا الله ذ ك ر ا ل ل ه فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إ ل ا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك ج ز ا ؤ ه م م غ ف ر ة من ربهم وجنات, وجنات تجري من تحتها ل ن ه ا ر خالدين فيها ونعم أ ج ر العاملين قد خلت من قبلكم سنن ف س ي ر و ا في كيف الأرض حنظروا كيف كان عاقبة ا ل م ك ذ ذ ب ي ن ه ا ب ي الله ن ن ا س و د ا تهنوا و ل ا ت ح ز ن و وأنتم لعلون ا كون قرح فقد م ق و س و ل ه ا و ل ن ا ب ي ن ا ل ن ا س و ل ي ع ل و م ا ل ل ه ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و ي ت خ ذ م ن ك م ش ه د ا ء الله ل ا يحب ا ل ظ ا ل م ي ن وليمحص الله الذين آ م ن و ا ويمحق الكافرين ام حسبتم أن, ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 وما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما ا سبيل في س ت كان و ا و ا ل ل ه يحب الا ص ب ر ي ن و م ان ك ا قالوا و ل ل ه إ ق ا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واستسرافنا في أ م ر ن ا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 يا أيها الذين آ م ن و ا إن ت ط ي ع و النابلسي و للعلوم ا الاسلاميه اسماء الله ا ل ر ي ن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 لك <ت ص> ي <في> ق و と و ن ل る كان ل な ا شركه الهدى ق ت ن ا هنا شركه ن ت دعويه غير ربحيه ع ذات ل ق ل إلى م ض ا ج ع ه م و ل ل ي ب ت ي اجتماعي ل في صدوركم وليمحص ما في وليمحص صدوركم قلوبكم والله ما ل م بذات الصدور ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد ع ف ى الله عنهم ان الله غفور حليم يا ايها الذين آ م ن و ا لا تكونوا كالذين كفروا لا ت ك و ن و ا ك ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا وقالوا لإخوانهم إذا ض ر ب و ا ف ي ا للعلوم أ أو ر ض كانوا غزا و كانوا ن ن د ا ما ا م ا و ا ق ت ل و ا ليجعل الله ذلك ح س ر ة في ق ل و و ب ه م ا ل ل ه يحيي ي و م ي ت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 ي س ت ب ش ر وان ن بنعمة من ل ل وفضل ه و أ الله لا يضيع اجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أ ص ا ب ه م للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك و ق ا عذاب ح ر ي ق ذ ل بما قدمت ايديكم و أ ن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إ ن الله عهد إ ل ي ن ا أ ل ا نؤمن لرسول حتى, حتى ياتينا بقربان ت أ ك ل ه م قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم, قتلتموهم ان كنتم صادقين فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا موسوعه ا ل ب ي ن ا ت و ا ل ز ب ر و ا ل ك ت ا ا ب ل م ن ي ر ك ل نفس ذائقة ا ل م و ت و إ ن م ا توفون أجوركم يوما ل ا س ل ا ل ج ن ة فقد ف ا ه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 لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا ف ب ي س ما يشترون لا يحسبن الذين يفرحون بما أ ت و ا ويحبون أ ن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا ت ح س ب ن ه م م ب ف ا ز ة م ن ا ل ع ذ ا ب و ل ه م عذاب ن ل ي م و ل ل ه م ل ك ا ل س م ا و و ا ا ت ل أ ر ض و ا ل ل ه على كل ش ي ء قدير إن في إن خلق ا ل س م ا و الله ت و ا أ ر ض و ا خ ت ا الحسنى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 موسوعه النابلسي ب ا للعلوم الاسلاميه ل شركه الهدى ذ شركه ر ع ن سيئاتنا ا و ت و ف ن ا ي ه غير ا ربحيه ر ذات و ن ا مضمون اجتماعي تخلف الميعاد س م و س و ع َ ا ل ِ ن ذَكَرٍ ا ب مِّنْ ل ِ ي َ للعلوم ا وَأُخْرِجُوا ا َ ل ا س ل و ا َ وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ ل ُ ن ع ْ ه م ْ س َ ي ئ ً ا د خ ل ن ه م جنات تجري من ت ح ت ه ا ل ن ه ا ر ث و ا ب ا من عند ل ل ه و ا ل ل ه ع ن حسن د ه ا ل ث و ا ب ل ا يغرنك ت ق ل ب ا ل ذ ي ن كفروا في البلاد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 خير للبرار وما إ ن ن أهل ل ك ت ا ب ل م ن ب ا ل ل ه و م اليكم أ ن ز إ ل وما انزل إ ل ي ه م وما انزل إ ل ي ه م خاشعين لله لا يشترون ب آ ي ا ت الله ثمنا قليلا أ و ل ئ ك لهم إن الله س ر ي ع ه النابلسي ل ل ب ر و م ا ب ل ا واتقوا ا ل ل ل ل ه ع ك م تفلحون